وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فمن يكفر بعد منكم فإن يعذبه عذاب الله أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أن قلت للناس اتخذوني وأمي إلى من دون الله